يا موسى, يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون